بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر. تنزل الملائك والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفدر